والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى هذه الوصفة نحمد رمضة على أن ما عددكم في الهاتف في بيوت الله عز وجل ويصبح أخوانكم في, في مقتب التعرف والشهاج والطبيل Anyway, أن يبدأ عالم هذا الزفاف وهذا المُتفاف ولبدا للثلاثة أيام إلى الله هو بالعلمات حق وحق وحق وصف الله وعلى الله وكلم وأخلافه مع ديات الزفاف والسلحة فهو من العلمة الذي يؤمن هذا المنزل كعاوين التعرض والجياد الذي هو من قرصه من قائد والرشيء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا النبي الهادي والمنقذ سيدي محمد صلى الله عليه وسلم الاولى هذه الليله لكي ننعم نعما من عند ربنا وكمال التوفيق والعون سيدي المدخلي يا بمعنى نرجو ان الله عليه وسلم اعتاب الرباط لونه الشام الاعلام احمد بن محمد تفضل الله جل صلى الله عليه وسلم وطريقته في التعوة إلى الله عز وجل هي طريقة الرسل الجميع من أولهم إلى آخرهم فالله سبحانه وتعالى يقول وَلَقَدْ جَاءَ أَسْنَادِي بِكُلِّ أُمَّةٍ وَسُؤَالَا أَنَعبُدُ اللهَ وَإِنَّنِي لَصَادِقٌ وَيَقُولُ ظُلُمٌ وَيَقُولُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ وَيَقُولُ ما أرسلنا من تبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فأعبده وما من نبي أتى قومه جاعيا إلى الله سبحانه وتعالى إلا وهو يقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره كل نبي من الأنبياء يقول لقومه هذا القوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ليس لكم إله غير الله سبحانه وتعالى وهذه هي الحقيقة التي بعدت من غسل إلى أقوامهم أن يبينوا لهم أنهم ما لهم إله غير الله سبحانه وتعالى وأن الآلهة المذعومة التي يتخذونها من دون الله كما أخبر الله سبحانه وتعالى إن هي إلا أسماء سميتمها انتم وآباؤكم وكل من في الله سبحانه وتعالى فانه عاجز ان ان يمضي على الدهور فكيف ينفع غيره وعاجز ان يدفع الظروة عن نفسه فكيف يدفعه عن غيره سواء كان المتخذ اله هو إنشان الدعية له الألوهية كما تبدعيها الوافضة الوثنية في علي بن أبي طالب وكما تبدعيها الصوفية المالكة في أشياقهم هؤلاء كلهم على ظلال فمن ادعى في شخصي الألوهية فإنه كم ادعى باطلاً والله سبحانه وتعالى قد أخبرنا في كتابه في مواضع متحددة منه. منها أن الله عز وجل لما ذكر نماذج من خلفه ومصنوعاته سبحانه وتعالى قال فيك ما لجالب جالكم الله ربكم والذين تبحون من دونه ما يملكون من فمين أي أن الله تبي صنع هذه المصنوعات خلق الخليقة بسط الأرض وأجرى فيها المياه وجعل فيها الأرزاق وغلق فيها المخلوقات ورزبهم ثم بعد ذلك يميتهم وتخلف خلائه من بعدهم خلق الشماء وعجراء فيها الشواكب وعجراء فيها الشمس والقبر والليل والنعام خَلَكَ مَا نَرَى وَمَا لَنَرَى هذا هو الله الذي أرجى هذه المخروفات وهذه المصروعات برء وبهر وليل ونعام وذكر وأنزى وكبر وإيمان إلى غير ذلك إذن فالله الذي خلق هذه الأجهات هو الإله الحق وكل من باطل والذين تبعون من دونه ما يملكون من جثمير ما يملكون من جثمير وإثميره وانتشرة البيضة التي تكون على النواة وفي الآية لا يملكون نثيرا والنظير هي النقرة التي تكون فيه مؤخر النواة نواة الشرط وبآية أخرى لا يملكون فتيلا وهكذا إذن فالله سبحانه وتعالى هو هذا الكم هو من وهو الذي يرزق من فيه وصير هذا الكون إلى ما نرى السماء فيها ملائكة والأرض فيها إنس وجن وحيوانات فالسماء مليئة من ملائكة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أطفت السماء وحق أن تأفت ما بيها مضع أربع أصاب وفي رواية شر ما بيها مضع شر إلا وفيه ملك راكع أو سالح ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لو تعلمون ما آره لضحستم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تنزلتم من نساء على الفرش ولخريتم إلى الصحابات تجأرون إلى الله تعالى وتظلمون في ظلولكم هكذا إذن فيا عباد الله الذي خلق السماوات ومن من الملائكة وخلق هذه الأرض ومن من المخروفات الجن والإنس والحيوانات التي جعلها الله سبحانه وتعالى رزقا للعباد وعونا لهم على طاعته حيوانات مخروفات وحيوانات مأكولات وحيوانات تأخذ منها المشروبات وحيوانات تأخذ منها اللبات يأخذ منها اللبات من شعورها هكذا أراد الله أن يرجل لبن آله ولنجل آله هذا هو الإله المستحب للعباد ويقول سبحانه وتعالى في زورة شرق والذين يلعون من نونه ما يملكون مكال درة بالسماوات ولا في الأرض وما لهم بيهما من جر وما له منهم من ضئير ثم الله سبحانه وتعالى نهى رسوله عن الشرك وا اخبره بانه لو اشركه هو نفسه لحبط عمله قال سبحان الذي جعل وربت اوحي اليه الذين من قبلك لو اشركوا لما حفظنا وَلَسْتَ كُونَا مِنَ, من الْغَافِلِينَ وَقَالَ فَلَا تَدْعُ حُمَّى اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ وَقَالَ وَمَن يَرْغَبُ عَن ضِيَاءِ آخَرَ لَا بُدَّ أَنَّهُ لَهُ به. فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُبْلِحُ الْكَافِرُونَ مَن اتَّخَدَ مَعَ اللَّهِ إِلَاهَهُ فإنه خين إذن يكون كافراً من جعل أن أحداً من المخلوقين يخلق أو يردق أو يظهر الظنوب أو يظهر ما لا يبدو عليه إلا الله فإنه قد اتخذه إلها من دون الله وحيلئذ فإن عمله يكون مزودا ويحكم عليه بأنه محجر عليه الخلود في النار ومحرم عليه لقول الجنة والله سبحانه وتعالى يقول عن نبيه عيسى عليه الثلام أنه قال يا بني إسرائيل أعبدوا الله ربي وربكم إنهم من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه الناس وما بالظالمين من أفضل وقال سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يجعله فما هو الذي يتبين لنا من هذه الآيات أن من أشرك بالله الشرك الأكبر فإنه قد حفظ وحمده وإنه محكم عليه الخلود بالنار ومحرم عليه دخول الجنة وأنه لا يقبل لرزه ولا تقبل منه حسنا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء كذلك أيضا مهما حملت من الحسنات والقربات فإنها تكون مربودة حديث كما يقول سبحانه وتعالى وقدمنا إلى ما حملوا من حمل فجعلناه من منزورا هذه هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في التهوة إلى الله المرغ بالتوحيد الابد وبالتوحيد هذا هو الوجه كما قال سبحانه وتعالى ولا ضيعتنا في كل امه من اولئك ان يقودوا الله وحده لا له الحمد لله رب ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء بنيه الاسلام على قدم أن يوحد الله وإقامة صلاح وإيجاء الزكاة وصيام رمضا وحج بيت الله الحرار وصيام رمضان كذلك في المغارية البخرة بني الإنسلام على كم؟ أن الله وحده ويخضر بما نوله. وهكذا هكذا ما خاضر النبي صلى الله عليه وسلم أحداً في جعوته إلى الإسلام إلا وأمره بالبذل بالتوحيد جهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أو يقول له تأبد الله لا تترك به شيئا بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزل في بعض أسفل اعترضه رجل فقال يا رسول الله دلني على حمله يلخل للجنة ويباعلني عن النار فالتبت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فقال لقد وفك أو قال هُدياً ثم قال تأمن الله لا تجرك به شيئاً وتقيم الصفداء وتؤتي الزكاة وتصل الرحيم أترك الزكاة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معادة إلى اليمن فقال له إنك ستأتي قوماً آلتك فليأهم أول ما تبعوهم إليك شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فإنهم أرضاً أولك بذلك فأخبرهم أن الله أفترض عليهم خمس صلوات في كل يوم ولده فإنهم أرضاً أولك بذلك فاخبرهم ان الله استوى عليهم صدقه ان من اغنياء فترد على فقراء فانهم اضاعوا لك لذلك فإياك وكراءم امواله واتبئ دعوه المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجرا وهكذا نرى ان ابغى جنه الله عليه وسلم يخاطب كل من دعاه إلى الإسلام أو أعلمه إياه بأنه يبدأ بالتوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله امتجاباً لعمل الله سبحانه وتعالى حيث أمر الله كل نبي وكل رسول أن يبدأ بهذا الأساس الذي هو التوكيد أن يوحد الله سبحانه وتعالى فلا يدعى معه أحد غير لا ملك مكرم ولا نبي مرسل ولا وليس لا قبر لا قرم لا وجد لا جد إلا الله هو المتظل في هذا الكوت فهو الذي يجب أن يدعى وهو الذي يجب أن يعمل وهو الذي يجب أن يصلى له وهو الذي يجب أن يسأل كل ما يريده العباد وهو المتكبر به الخالق له والراجب له كما يقول سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلالكم والذين من قبلكم لعلكم كتقون الذي جعل لكم الأرض واجه والسماء بناء وأنزل من الشماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أنداجا وأنتم تعلمون ثم إنا نرى جماعة من الناس لهم حذ ولهم دعو يدعون إلى إعادة الخلاف يقولون ندعو إلى إعادة الخلاف ما نمرهم بهذا إنه أمرهم لذلك إماره الذي جعل أن الدين لا يستقيم إلا بوجود الخلال وهم حينما يقابلون وينافحون ويكذبون ويمتحلون الأشياء التي لا يجرد لهم اتحالها يتظاهرون بالعباد وهم مع ذلك هدفهم سياسي هدفهم أن يتوصفلوا إلى الحبل هؤلاء أمرهم الله عز وجل أن يبدأوا بالترحيل فتركوه ودعوا إلى خلاله هل يكون الذي فعل ذلك مبذلا أم يكون مبادل نعم يكون مبادل لأنه بغض من أنه أمره الله عز وجل أن يدعو التوحيد إلى توحيد الله وإلى دينه وإلى عدادته هو يدعو إلى خلافه ويتظاهر للهضائف وهم مع ذلك إنما يهرسون على الزياجة وإنا بالله وإنا إليه راجعون متراهم يمندون يد الأخوة والتعار والتناثر والتعالف مع من يغضون الصحابة عن آخره بل وينعنون أفضلها اظن ذكر وامر وحلفان وشائر العشر ما عدا علم النبي صالح وليعذ بالله فال الذي يفعل هذا يريد الحج ان لله وان اليه راجع انما هذا ولك الله العب والعذره بعذر عن الحج ضعبٌ كل الوسط فأنا أنصح إخوان المسلمين جميعاً أن يعبدوا الله أن يتبوا الله عز وجل وأن يتركوا مثل هذه الأمور ومثل هذه الحزيات ومثل هذه المناهج المنحربة المعوجة أن يتركوها وأن يأخذوا بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما الهجم فهل لك يا عبدالله؟ هل يجلد لك أن تبدل وتغير؟ هل يجلد لك أن تبعو إلى خلاف وتدرك؟ الأمر الذي أمر الله من دعوة إليك؟ الجواب لا يجلد هذا ما أوصي به إخواني أن يحضر هذه الحزبيات لأن فيها داء العبار فيها موت الزعاف فيها والعياد بالله يعني عندما تبدل بدل ما أمرك الله به تبدله بشيء تفرضه عليك آدمي مثلك تطرم ما أمرك الله به وتذهب إلى ما يقوله كلاناً أو كلاناً إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَهُمْ أوصيكم ونفسكم اتقر الله عز وجل أوصيكم ونفسكم باتباع كتاب الله عز وجل واتباع جملة صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك حيث يقول وأن هذا فراظه سبيما فاتبعوه ولا تتبعوا السود فتفرق بكم عن سبيل ويقول اتبعوا ما اندل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من نونه أولياء ويقول ثم جعلناك على جريعة من الأمر فاتبعه ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لا يؤنوا عنك من الله جئا فإن الظالمين بعضهم أوليانهم بعض والله ولي المتقين يوم القيامة لا ينفع أحد أحد يوم القيامة لو أن الإنسان معه ملء الأرض ذهلا وبدله في يريد أن يفتدي من النار ما قم إليه ذلك بآيات الله فيا إقوان يا إقوان العقيدة العقيدة العقيدة هي الأساس بالدين هي الأساس بالدين أما لو تحفظ الإنسان بالفضائح وعقيدته خربانا فإنا بالله وإنا إليه رجلون هذا ما أصبه وأحبت عليه إخواني وأطلب منهم أن يسحوا في النجاة لأرضه. كل الناس يغب فبائع النفسه ومؤتقها أو مغبقها صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه الحقيقة أن طريقة الشيخ رحمه الله كانت بالتعليم فهو جاء إلى المنطقة وليس فيها مدارس وفتح المدرسة الشلبي و الذي هو التوكيد هذه دعوته ثم هو يعلم الناس ويامر المتعلمين بان يؤمنوا اخوانهم وينجر فيهم التوعيد وينجر فيهم الأحكام الشرعية التي أمر الله لها لقد جاء الشيخ عبدالله الكرعاوي والشرك منتجب وإن كان الملك عبدالعزيز رحمه الله بين قومته قام على التوحيد فلم يترك مريحا ولا قبر النجار ولا أماكن للزيارة بل إن كان هناك شيء فقد حدف وأزاله ولكن فهم الناس للتوحيد لم يفهمه إلا بالتعلم فحين جاء الشيخ رحمه الله وجاء إليه الثلاث وتعلموا عنده وفهموا التوحيد قرأوا كتاب التوحيد وشرحوا لهم قرأوا ثلاث الأصول وشرحا لهم قرأوا الأربع القواعد وشرحا لهم قرأوا كتاب الجبهات وشرحا أصبح حتى الطلاب الثباب يعرفون التوحيد ويعرفون ما ينازمه وينادشه نعم يقول فضيلة الشيخ ما هي أهم الكتب المؤلفة في منهج الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في التوحيد للشيخ محمد إبن عبد الوهاب هذا أهم شيء في العقيد كذلك الثلاثة الأصول والأربع القواعد وكشف الجبهات هذه الكتب وكذلك هناك كتب أخرى موجودة التي عن الأسماء والطبال كانت بزمن السلف رحمه الله انتشرت المذاهب المنحلفة كمذهب الجامية ومذهب الاعتجار ومذهب الخوالي وما إلى ذلك فهناك كتب ترد عليها مثل كتاب الترحيد بن غزينة وما إشبه ذلك من الكتب نعم يقول فضيلة الشيخ ما توجيهكم لمن يقول إن البذء بالتوحيد في التعوة قد ينفر بعض الناس ولكن يبدأ بسلامة القلوب من الحسن وبعد ذلك يدعوهم من التوحيد سبحان الله يبدأ بسلامة القلوب من الحسن وبقاء شكرك فيها معذعك كيف هذا كلام المحفوث البنهوث؟ هكذا حسن البنّة لما جاء إلى يعني مشهد السيدة دينا وحافر ماذا دي قال؟ فأبطهروا أنفسكم من الضغينة ظهروا قلوبكم من الضغينة ومن هذا الكلام كيف هذا؟ ترى الناس يتطورون حول الدور وياتبون بإسم هذه المرأة المسكينة التي الله أعلم بحالها ثم مع ذلك تبوا التخير من الضقين هذا مبتدي الذي يقول هذا مبتدي بحسن الفنس هذا وهذا خطأ خطأ فاعث وخطأ كبير وإنا لله وإنا إليه رجل نبدأ بما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم متى عشر سنة ما يقول لأحد صلي ولا قم ولا زبك ولا كذا ولا كذا ولا أوحي إليه بشاك من, الشرع من الأحكام الشرعية إلا أنه بعد عشر السلام عُرِج به إلى الثمان وعُرَج به جبريل حتى وصل الى مكان سمع فيه كلام ربه سبحانه وتعالى وخاطبه بفرية الصراح اما جائز فرع فما ضربت الا بعد انتجاه يعني الزكاة الصور الحج فهكذا نعم قولوا السائل هل الانسان والسبعون في القرى مخلدة في نار جهنم لا نقول هذا ولكن نقول أن السنسين والسنعين كما نصف عليها النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من أهل النار لكن بل يكون منهم من يكون من أهل النار وينكثون فيها الله أعلم بي يعني الزمن الذي يفرثونهم فيها ثم بعد ذلك يخرجون منها الذين طبعوا معهم شيء من الإسلام أما الذين خرجت فيهم بدأوا من الكبر فأولئك لا يكونون مخذبين نعم يقول السائل بعض الناس ينكر لفظة عقيدة ويقول لم يأتي عليها دليل فما هو الرسل عليه جزاكم الله خيرا هذا إن كان باطل الحقيقة هو ما تعتقده أنت يا العربي نعطي يقول السائل هل يستتاب السائل أم يقتل دون استتابة جزاكم الله خيرا الحقيقة أن تتره هو حد من حجود الله عندما وجد حتى ونفتاب فإن توبته تنفأه عند الله أما الحكم فكما جاءت الأذر أن حدى الشاحر ضربة للزين وكتب عمر إلى حماله أن اقتلوا كل شاحر وشاحر وحفى لما شحرتها جارية الله أمر سبكتها ذاكت لك نعم يقول سؤال هل يمكن أن يوجد لهم القدرة على أخر الجمر والزجاج والمشي على الجمر والمثامير دون أن يكون هناك استعمال للسحر أخطون ما بل أن هذا هو السحر بعيد عندما يقول أنه يأكل الزجاج ويضجح على المثامير هذا هو السحر بعيد نعم هذا من أجل نعم يقول السائل هناك شخص أصيب بحادث مروري وتنوم في المستشفى ولكنه باق على عقله ولا يستطيع عداء الطلوات ففلم يصلي فلم يصلي فترة تنوينه في المستشفى جهلا منه فوالواجب عليه أن يقضي تلك الطلوات وكيف يقضيها كل انسان عبد الوهبي وان العقل هو مناط الاحكام الشرعيه ان لمفه هو لهذه الاحكام لكن بحسب قدرتي قد الله مصطفى لا يكلف الله نفسا الا وسعها فيجب عليه ما دام علم به ان يصلي بحسب قدرته ان كان يجد على الصلاه جالسا صلى جالسا او مضطجعا مضطجعا على ظهره كونه يترك الصلاه فليه. نعم ما حكم من مات وهو ينادي الجن عن جهل منه ولكنه يصلي ويصوم ويذكي ويحج من نادى الجن معتقدة بأن الجن يقدرون على التصر بما لا يقدر عليه إلى الله فهذا شرك أكبر موجب للغلود فيها. أما إن نادى الجن يعني مثل ما يقولون على ما يقولون وما اشبه ذلك ولكنه يقولها المقالة وليس عن اعتقاد بأن, بأن لها تصور فهذا قد يكون من الشرك الأصدر ويرجاله النجاة بعد العذاب نعم ونعطى السلاحة والتبسير آية الصلوخ البقرة واستبعوا مددوا الشياطين الآية هذا بيان من الله عز وجل عن اليهود المالدين أنهم تركوا ما أرحاه الله سبحانه وتعالى إليهم من الإيمان بالغسوص صلى الله عليه وسلم وتركوا الإيمان بما في كتابهم واستبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وبتبرئة لسليمان عليه السلام حيث أن الشياطين يعني زعموا أن سليمان ما كان يملك الناس ويملك الجن ويملك الطيوب وغيرها ولبيه إلا بيعني السحر وكلبوا في هذا ففي هذا لسليمان وفيها إخبار أيضا بأن الذين يذهبون إلى هاروس وماروس ويتعلمون منهم السهل أنهم يطفرون وأنهم لا يعدمان أحدا حتى يقول إنما نحن بسنا بلا تفر نعم نقول هنا السائل مريد نصيحة للنساء بشأن الحجاب أزاكم الله الحجاب واجب الغربان يجب على المسلمة أن تكون فيها وأن تحفظ نصرها من النظر إلى البيان سواء كان على الطبيعة أو على شاشة التلفاز أو بأي شيء في تصوير نعم فيجب عليها أن تتكي الله عز وأن تحمي نفسها من النظر للرجال فهذا شيء محظم عليها ومحظم عليها أن تبدي يدينتها أن تبدي شيئا من جسدها للرجال يمضون إليه أيضا المحظم عليها نعم أقول شيطنا حفظك الله هل لكم أن تصفقوا لنا لفاءكم بالمحدث العلامة البالي رحمه الله جزاكم الله خيرا اتبعت به ذيلة في بيته في المدينة ثم مشينا إلى المجموعة الذين كانوا عاجمين على السفر للحج ومشيت معهم ولكن بعد تلك المرغوة ما, ما أراد الله لي لقاء المهم أن ذلك الرجل رحمه الله كانت جلساته كلها مذاكر نعم نقول في عام في عام 3 في عام 3-8 و وبعدها بالعامل لبابها ألغي عزي نعم مم. هذا يتحدث عن إخدام الوسائل المعافرة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لا بأس أن نستخدم الوسائل المعافرة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وأن نحن من أن يجررنا ذلك لإستخدامها من شيء من المعاطي والأشياء التي ذمرت بدين الإنسان وعديد الناس يقول ما حكم البيع والشراء في الأسهم خلوة حلال محرام الأسهم فيه تفضيل وتبدون يعني أقوال هذه العلم في هذه المسألة وفيه كتابة كتبتها تتكون يعني فيها شيء من القصور قليل عن بعض الأشياء التي ما تصرى قامعاها المهم يعني الذي يبحث عن هذا الأرض يجد فيه الكتابه التي كتبتها أظن منها الزورة عندها في بنك الراجل نعم يقول تعلمون أن اختلاف العلماء فيه رحمة للناس فكيف يكون ذلك الطول بأن الاختلاف رحمة هذا طول ليس بصح بل هو طول باطل نكمة وليس برحمة الله سبحانه وتعالى أمر عباده بأن يكونوا أمة واحدة وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم ومجبعيسا أن أديموا الدين ولا يتبرقوا فيه أن أديموا الدين ولا يتبرقوا فيه يعني أمرهم بإهدامة الدين ويكونوا مجتمعين على الدين وأن لا فيه وأن التفرد ليس بمحمول وما تفرد الذين أرثوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البيض وما تفردوا إلا من بعد ما من الحق أو كما ورد الله عز المهم يعني أن التفرد منهي الحق والله سبحانه وتعالى أمرنا بالانتمع على الحق نجمع كتاب كتابه سبحانه وتعالى القرآن يقرح علينا ونجمعه والذي يقول قال أن يقرأه ويرجع إلى تفسيره للأثر تفسيره تفسير الصحابة أما التفسير المكلوم فهو كذلك كل أهل نحلة يفسرون القرآن على أهوة فالرافضة يفسرون القرآن على أهوة حي. يقولون أن يعني الجبس والطاقوس أنهم أبو بكر وعمر فلياد ولا عليهم لعيان هكذا كذلك يعني الصوفية وما اشبه ذلك من اصحاب العفائل الذين منحرم كل منهم يفسر القرآن على ما يحوى لكن التسير للعفل هو المأفوض عن الصحابة رضوان الله عليهم من طريق التامعين واتباع الاتباع نبلو خلف عن سنة قد أرسل هذا هو تفكر نعم وإنك تجد يعني أهل الأهواء كل من يفسر على ما يجب مظلا المعتدلة يفسرون على هواه الجامية يفسرون على هواه القدرية يفسرون على هواه نعم يقول ما حفظ من يقدم العمل في وقت الصلاة على الصلاة ويؤثرها إلى ربط آخر أو يكون عنده ضيب فيستهي من أن يقوم إلى الصلاة وأن يتركه وحده كما رأنا الضيب لا يقوم إلى الصلاة سبحان الله سبحان الله وأين يسلام هذا إذا كان ما يقوم إلى الصلاة علشان يسلم ضيبه وإلى إسلام الله أيضا وإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا لله اللهم نقرر علينا بإستخدام من ترك فرضا متعمد فركض حسب الأدلة الواردة إليها الله سبحانه وتعالى يقول فَإِمْتَاهُوا وَأَطَى مُصْوَرَاتَ وَآتَوُوا الزَّكَاتِ وَخَبْلُوا سَلِلًا وَيَقُولُ فَإِمْتَاهُوا وَأَطَى مُصْوَرَاتَ وَآتَووا الزَّكَاتِ وَإِقْوَانَكُمْ بِالْدِينَ و النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الكهر والشرك تلتصرى ويقول العهد الذي بيننا وبينهما الصلاة فانتركها بغن كفر ويقول بعض التابعين عبد الله بن شبيل يقول ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كل قلوه إلا الصلاة فهذا كذلك إذا انفتتوا يعتبروا صفراً بذلك من ترك ضريل وسل حتى يموغ وضبطها كان عندك ضيء يقول لي صلي يقول معك يضبط إلا إذا كان هو حائب أو نزال اصدروا الله تعالى نعم فنفطن بهذا السؤال يقول فضيلة الشيخ ما توجيهكم للشباب لجاه ما نسمعه من أعمال إرهابية وكثرة منفوثنا بهذه الأفكار هذه الأعمال نتيجة عزيزة ونتيجة قسيل للمخ قسيل للمخ سره في مجال الثلوية نعم واكتروا بأن المسلمين الموجودين ذلك فر اللي عنده معصية كفر بهذه المعصية سبحان الله لو لن تذربوا لجاء الله بقوم يذربون ثم يستغذرون وفادرون وهو الذي قال أن كل من أصاب ذنبا من الناس فهو يعتبر يعني كافرا لم يكن هذا إلا يعني أهل هذا المذهب المنحرك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي قوم في آخر الجمال سفعاء الأحلام كتفاء الأسنان يقولون من قول خير البرية يقرؤون القرآن لا يجاوز عن الجراس كما قال صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين مروق الشام من الغمية يعني الشام عندما يرخذ في الغمية ويخرج منها ولم يتعذب به شيء من الخرط ولا من الزمر ولا من اللحن خرج نبيه يعني من سرعة والقوة وكأنهم هؤلاء الناس والعياب بالله خرجوا من الدين ما تعلق بهم شيئنا مع أنهم يقرؤون القرآن بما يعني يرى أنهم يقرؤون القرآن أحسن من غيرهم اللي متبسكين ترى هم يدركون القرآن يعني باللصف لكن ولا يذب الله العقيدة وان شاء الله العزيز فالمهم أن هؤلاء ما حفرت لهم هذه العقيدة عكورية لا لقد بدأ مذهب الخوارج ينزلس وأحياه سيّد قبر بكتبه وهو الذي يقول بمخدمة التفسير سورة الحجر يقول أن المسلمين بل انسلقوا وارتدوا عن دينهم لا يوجد منهم الآن يعني مجتمعٌ مسلم ولا دولةٌ مسلما قاعدة التعامل في هاتري حتى الله يقول ما آله حينما هذا القول ما بينه وبين السعودية إلا البحر الأحمد وأخبار السعودية عنده وهو يعرف ولكن نسأل الله الأخوة نعم فهؤلاء الذين تترمضوا على كتب السيد هم الذين يعني حاملوا هذا الغراب نعم وإن كان هناك من يحاول يعني الاعتلاف أو يقول أنهم يكتسبون من كذا من الشيخ محمد بن عبد الوهاب اكتسبوا من كتاب الدورة السنية اكتسبوا من شيخ الإسلام ابن تيمية ما عجال هذا الكون إلا إلا أصحاب الحزبية يريدون أن يدافعوا عن هؤلاء هؤلاء أصحاب إرهاب حسي وهناك من يدافع عنهم من أصحاب الإرهاب الفكري وإن لله وإن إليه راجع ونسأل الله رب العالمين نعم يقول قضيلة الشيخ ما حكم من أكثر صلاة البجر والعطر بحجة النوم إذا أخرها إلى أن يخرج وقتها عامداً كل يوم فإنه يعتبر كفراً لكن إذا طرأ عليه شيء طارق غارب عليه في بعض الأحيان فهذا إشاء الله لا يطفر إذا كان ناجماً يعني نجم على هذا و فالمهم يعني إذا كان الانسان يعمل هذا عمل مستمر فبلا لا شك انكم ولله الله كما جاء ذنكم نعم بين هذا الله سبحانه على هذه الكلمه الطيمه صلى الله على محمد واله وصحبه اجمعين اسال وأن يرينا الحق حقا ويغزقنا اجتباعا وأن يرينا الباطل باطلا ويغزقنا اجتنابا وأن لا يجعلهم ملتبسا علينا فنظل اللهم إنا نسألك أن تحبب إلينا الإيمان وأن تزينه بقلودنا وأن تكلها إلينا الكبرى والهسوك والأسيان يا رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصوله قدر إن شاء الله عنه يا هلا ومرحبا اللهم صل على الله وعلى محمد صلى الله عليه وسلم اسيا هذا المقطع هذا اللهم صل على محمد غالي في البيت جميع